هلاو كلمتنا عمل ابو مازن نعلن هونه ونسرها والله كلمتنا عمل ابو مازن نعلن هونه ونسرها ولك بصلاته وبقيامه يا عم مروان البرغوتي للفتح والله مروان البرغوتي للفتح ولك نسرها مغابل ياسر إلا واجا مروان وبي